بوك تو ديودسمت أستوني ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون. في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى Душа لا يعمل. الدوش لا يعمل. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. فاي تو نيفاريتو يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه. ايمكنكم أن تكلفوا احدا يصلحها؟ استبا نو تليفونا لا يوجد تليفون في الغرفة لا يوجد تليفون في الغرفه استبا لا يوجد تلفزيون في الغرفه لا يوجد تلفزيون في الغرفه Istaba na balkona La yujad balkon shurfa lilghurfa La yujad balkon lilghurfa Istaba ir par skaļu Alghurfa sakhba Alghurfa الغرفة صغير جدا است الب الغرفة معمة جدا الغرفة مع جدا كر نربيس التدفئة لا تعمل تدفة لا تعمل. جا نربيس المكيف لا يعمل المكيف لا يعمللف ن التلفزيون معاطل التلفزيون متعدل تتس نبتيك هذا لا يجبني. هذا لا يعجبني تصمن السعر عال جدا علي السعر غالي جدا عندكم ما هو أرخص ما هو أرخص Vaitete tuma ir kāda jauniešu viesnīca? Hal iugdo beitu shabab bil qurb min huna? Hal iugd beit shabab bil qurb min huna? Vaitete tuma ir kāda pansija? Hal iugdo pensiyon bil qurb min ويتظ إركات رتورانس؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا ؟